قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين بعد قوله وللنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يدل على أن من لم يحج كافر والله غني عنه وفي المراد بقوله ومن كفر أوجه للعلماء الأول أن المراد بقوله ومن كفر أي ومن جحد فريضه الحج فقد كفر والله غني عنه وبه قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد قاله ابن كثير ويدل لهذا الوجه ما روي عن إكرمة ومجاهد من أنهما قالا لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أي يحجوا قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الوجه الثاني أن المراد بقوله ومن كفر أي ومن لم يحج على سبيل التغليض البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة كقوله للمقداد الثابت في الصحيحين حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال الوجه الثالث حمل الآية على ظاهرها وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد كفر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا وذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين روا هذا الحديث الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه كما نقله عنهم ابن كثير وهو حديث ضعيف ضعفه غير واحد بأن في إسناده هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمر ابن مسلم الباهلي وهلال هذا قال الترمذي مجهول وقال البخاري منكر الحديث وفي إسناده أيضا الحارث الذي رواه عن علي رضي الله عنه قال الترمذي إنه يضعف في الحديث وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ انتهى بالمعنى من ابن كثير، وقال ابن حجر في الكاف الشافي في تقريج أحاديث الكشاف في هذا الحديث أخرجه الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وقال غريب وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف وأخرجه البزار من هذا الوجه وقال لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وأخرجه بن عدي والعقيلي في ترجمة هلال ونقل عن البخاري أنه منكر الحديث وقال البيهقي في الشعب تفرد به هلال وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه الدارمي بلفظ من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات فليمت إنشاء شاء يهوديا أو إنشاء شاء نصرانيا أخرجه من رواية شريك عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابت عنه ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن مرسلا لم يذكر أبا أمامه وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوع عن نحوه ونقل عن الفلاس أنه كذب أبا المهزوم وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه لأن الطريقة إلى أبي أمامه ليس فيها من اتهم بالكذب وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أو نصرانيا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية أكثر العلماء على أنها منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقال بعضهم هي مبينة للمراد منها فقوله حق تقاته أي بقدر الطاقة والله تعالى أعلم قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا لم يبين هنا ما بلغت معاداتهم من الشدة ولكنه بين في موضع آخر أن معاداتهم بلغت من الشدة أمرا عظيما حتى لو أنفق ما في الأرض كله لإزالتها وللتأليف بين قلوبهم لم يفد ذلك شيئا وذلك في قوله وإن يريد أن يخدعوك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 الكفر بعد الإيمان وذلك في قوله فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله تعالى وهو قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وبيّن في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات وهو قوله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما وبيّن في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة وهو الكفر بالله تعالى وبين في موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون وهو قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وأقبح صورة أن تكون الوجوه سودا والعيون زرقا ألا ترى الشاعر لما أراد أن يصور علل البخيل في أقبح صورة وأشوهها اقترح لها زرقة العيون وسوداد الوجوه في قوله وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته